أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين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 ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما مَا إلا حَسَنًا في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا ولما دخلوا على يوسف قَالَ قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون